عن زيد بن أرقم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا وعد الرجل أخاه ومن نيته أن يفي فلم يفي ولم يجئ للميعاد فلا إثم عليه